بسم الله الرحمن الرحيم ابدال الياء من أختيها الالف والواو متى تبدل الياء من الالف متى تبدل الياء من الالف لبيب الياء متى ترجع الالفا يعني الالف متى ترجع يا ان اذا انكسر ما قبله تبدل الياء من الالف اذا انكسر ما قبل الالف نعم اما ان ينكسر ما قبل الالف في جمع من صيغه منتهى الجموع او في تصغير نعم مثال ذلك مصابيح جمع مصباح مصباح الالف في مصباح وقلبت إلى ياء في مصابيح لانكسار الباء التي قبل الالف وفي التصغير في التصغير عندما عندما كفمي مصيبيح مصيبيح ما هو الشاهد الا كأصلها مسباح مكبر مصي بيح انكسر من قبل الالف في التصغير فقلب الالف ياء اليا هي الياء الأخيرة المسألة الثانية وانتبهوا المسألة الثانية أن تقع قبل الألف ياء التصغير ما هي المسألة الأولى؟ أن ينكسر ما قبل الألف أن ينكسر ما قبل الألف المسألة الأولى أن ينكسر ما قبل الألف هذه مصباح عند الجمع ستقول مصاع بيح هذه الألف التي انكسر ما قبلها كسر ما قبلها ماذا تقلب يأن مصابيح ومثلها أيضا تصغير مصباح الى مصي مصيبيح هذه الالف هذه الباء هذه الباء الباء هنا مفتوحه فبقيت الالف وسلمت لكن في التكسير والتصغير تكسر الباء فتنقلب هذه الالف ماذا تنقلب ماذا ياء مصيبيح طيب واضح هاتان المسالتان اخذناهما في الدرس السابق مساله درس اليوم مصباح لا ليس مصباحا غزال غزال كم حروفه كم حروف غزال الغين والزاي والالف واللام اربعه إذا أردت أن تصغيره تأتي بيعي التصغير بين الأربعة الأحرف غاي غين وزاي وياو التصغير ثم الألف ثم اللام ما هو وزن فعي عل فعي عل يا التصغير قبلها حرفان وبعدها حرفان جعفر إذا صغرته ماذا تقول ماذا تقول في تصغير جعفر تأتي بياي التصغير هنا تقول جعيفر تضم الاول وتفتح الثاني وياء تصغير ساكنه وبعدها مكسور هذا تصغير فاعل فاعل لا بد ان يكون الاول مفتوحا الاول مضموما والثاني مفتوحا وبعده ياء تصغير ساكنة وبعد ياء التصغير حرف مكسور لزاما أن ياتي على هذا الوزن غزال سندخله في التصغير فنضم الاول التي هي الغين ونفتح الثاني الذي هو الزاي وبعده ياء التصغير ساكنه وبعده الألف وهي ساكنه ونحن نريد ماذا بعد ياء التصغير نريد ماذا نريد حرفا مكسورا والالف ساكنة إذن الألف هذه ساكنة وقبلها ياء التصغير ساكنة لا يصلح حذف الياء ولا حذف الألف لماذا أقول لكم أما حذف الياء لأن الياء هي المعتمد في باب التصغير الياء هي الميزان للألفاظ التي تصغيرها فعيل فعيعيل ياء التصغير موجودة في الأوزان الثلاثة فحذفها يدل على أن الكلمة ليست مصغرة لو حذفت الياء فستقول ماذا غزال ستقول ماذا غزال ما يتضح أنه تصغير ما يتضح أنه تصغير فلهذا الياء بقاؤها لازم لماذا بقاؤها لازم لأنها هي ميزان التصغير فإذا ذهبت بها ذهب التصغير ذهب التصغير واضح طيب وسال قد يقول قائل نحذف الالف نحذف الالف الجواب ايضا لا ينفع ان نحذف الالف لماذا لانك لو حذفت الالف كيف تصير تصير غزيل هكذا ام لا ما تصغير غزل غزل غزيل سيلتبس تصغير ما كان على ثلاثة احرف مع تصغير ما كان على ماذا على اربعه احرف فيمتنع حذف الالف ثم ايضا الالف تحذف اذا وجد ما يدل عليها متى تحذف الالف اذا وجدت قبلها فتحه وهنا ستحذف الالف وقبلها سكون ليس هناك ما يدل على حذفها لهذين الأمرين يمتنع حذف الألف ما هما الأمران أنه يلتبس الثلاثي بماذا بالرباعي الثاني لعدم وجود ما يدل على الألف المحذوفة واضح طيب سنتخلص الآن من التقاء الساكنين بشيء آخر إذن اتفقنا على أنه لم ي... لم, يص... لم... لم ي... يناسب أن نحذف الياء ولا أن نحذف الألف، فماذا نفعل؟ لا بد من قلب هذه الألف. لماذا نقول الألف؟ لأن الياء تبقى رمزا على التصغير. لا بد إذن من قلب هذه الألف. نقلبها لحرف آخر. الالف من حروف العله ما اخواتها الواو والياء اذا عندنا خياران وركز على هذا حسين عبد الله عندنا خياران ان نقول غزي ويل نريد أن نقلبها حرفاً يقبل الكسرة يقبل الحركة، لأن ما بعده تصغير مكسور، فنريد أن نقلبها حرفاً يقبل الحركة وأخواتها الواو أو الياء، فإذا إما نقول غزي ول أو نقول غزي يل ثم هذا تكتبها كذا هو زي لو بدأنا بغزي ويل اجتمعت واو وماذا واو ويا اجتمعت ماذا اجتمعت واو ويا ترونها ترون اليا يا التصغير ساكن هو بعدها واو وعندهم قاعدة أن الياء والواو إذا اجتمعت وسبقت إحداهما بالسكون فإن الواو تقلب ياء وتضغم الياء في الياء وهذه ستأتي معنا هذه القاعدة ما هذه القاعدة؟ أن الياء والواو إذا اجتمعت وسبقت إحداهما بالسكون الأولى كانت ساكنة فالواو ستقلب ماذا ياء وتضغم الياء في الياء إذن هذه ما الذي سنقلب وزيول سنقلب الواو إلى ماذا إلى ياء ثم نشد غزيل النتيجة واحدة غزيل غزيل فما هو الأخصر أن نقول في تصغير غزال أنها كانت غزي وبعد الياء ألف أن نقول قلبت هذه الألف واوا ثم قلبت هذه الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء ام الأخصر ان نقول نقلب هذه الالف ياء ونضغم الياء في الياء ما هو الأخصر ثاني نقلب هايان ونضغم الياء في الياء إذن غزي يل ما الذي أبدل ومن ماذا أبدل أبدلت الياء من ماذا من الالف ذهبت الالف وثبتت الياء اذن متى تبدل الياء من الالف تبدل الياء من الالف اذا وقعت الالف بعد ياء التصغير اذا وقعت الالف بعد ياء ماذا التصغير طيب مثال اخر لو قلت لك يعني بعض الاخوه اذا قلت له صغر كتاباً. يقول كتيب يقول ماذا كتيب يعني يرجع إلى غزيل هذه التي تلتبس تصغير غزل يقول كتيب هذا خطأ كتيب معناه تصغير كتب كتب تصغيره كتيب أتيت بياء التصغير بياء التصغير فقط أما كتاب هذه الكاف وهذه التاء وهذه التصغير وهذه الالف الف كتاب وهذه الباء والف كتاب لا بد ان تنكسر والالف لا تقبل الحركة فستبدل هذه الالف ماذا ياء وتضغم الياء في الياء فماذا تقول في تصغير كتاب كتيب في تصغير كتاب ماذا تقول كتيب طيب قال ما تصغيره عقيل عناق عنيق وهكذا إذا كانت الألف ثالثة في الرباعي على وزن فعال أو فعال أو فعال فإن الألف هذه ستقلب يان عند التصغير نقرأ إذن تابعوا معي قال المسألة الثالثة الثانية أن تقع قبل الألف ياء التصغير تقدم لك أن الألف لا تكون لا يكون ما قبلها إلا مفتوحة ولا تكون هي إلا ساكنة واعلم أن ياء التصغير ياء ثالثة ساكنة ولها ثلاثة أمثلة هي فعيل وفعيل وفعيل كما كما مر بك في المدخل ويجب كسر ما قبل ياء التصغير في المثالين الأخيرين نعم ويجب كسر ما بعد ياء التصغير في المثالين الأخيرين على ما يأتي في بابه فتقول فعي عل فعي عيل طيب قال بعد هذا ماذا <تصفيق> نعم ستاتي ثالثة هي التصغير وتكون إلا ثالثه قال اذا عرفت ذلك فاعلم ان غلاما يصغر على فعي علم انه رباعي فتقع ياء التصغير متوسطه بين احرف غلام هكذا غلي وبعدها ألف هذا الالف لا بد ان يكسر ولي وبعدها ألف بعدها ميم وقد علمت ان ما بعد الياء يكون مكسورا وما بعدها هنا هو الألف ولا يمكن تحريكها فمن أجل ذلك أبدلت الالف ياء لماذا؟ لأنها تقبل الحركة لماذا أبدلت ياء لأن الياء تقبل الحركة والألف لا تقبل الحركة وكانت الياء دون أختيها دون أختيها مقصود دون الهمزة ودون الواو لماذا كانت الياء دون الهمزة ودون الواو ليتسنى إضغام ياء التصغير فيها يعني حتى يتسنى ويمكن الإضغام فصارت كذا غليم ثم غليم إنما كتابة إملائية وإلا في النطق واحد ومثله في كل ذلك غزيل تصغير غزال ورسيه له تصغير رسالة واضح هذا واضح أعطني القلم يا إذا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية نعم هذه التي هي إبدال ماذا؟ إبدال الياء من الألف هكذا هذ... المسألة الأولى أخذناها أمس والمسألة الثانية أخذناها الآن في غزال وغزيل طيب أما إبدال الياء من الواو ففيها مسائل نتركها ان شاء الله تعالى للدرس القادم اكتفي بهذا ما هو الدليل من يذكر حديثا على تصغير غلام ما هو نعم الغليم ايضا نعم غليمك وايضا انك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسعود لغلام معلم في بعضها لغليم المعلم فغليم تصغير ماذا غلام تصغير غلام طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك